من حقوق, الوالدين. من حقوق الوالدين أما عقوقهما فجلاله من اثبل الكبائر كما ثبت الصحيحين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم باكبر الكبائر يقول سل عنبئكم يا اكبر الكبائر الا انبئكم باكبر الكبائر الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراط بالله. وعقوب الوالدين فجعله مع الشر هذه شراطه بالله وعقوب الوالدين ثم قال وكان المترجم جلس ألا وقول الزور ألا وشاهد الزور هذه ثالث شاهد الزور وقول الزور هذا يدل على أن العقوق من والدي الزور من أكبر الكبائر بعد الشر فيجب على المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من هذه كبائر عظيمه واعظمها الشرك بالله وصفه العباده وبعضها لغيره سبحانه وتعالى كدعاء الاصنام والكواكب والاشياء والاحجار او دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات وطلبهم شفاء المرة ورد الغائب وطلبهم المدد المدد ولهو ذلك هذه اشياء واقعه من كثير من الناس وهذا اعظم الذنوب اقرح القبائح واكبر الكبائر في كثير من الأنصار يجيء الرجل أو المرأة إلى القبر ويقول يا سيدي فلان اسم مريضي اقلي حاجة المدد المدد هذا عن الشيخ بالله ناول بالله من آله كما يفعل الوثنيون سابقا عند الاصنام أو عباد الكواكب مع الكواكب وهكذا غيرهم من أنواع المسكين فأعلم الزنوب أقبعه أشيخ بالله عز وجل ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام الله صلى الله قال أن تجعل لله نبداً أو خلقاً هذا هو أعظم الذنوب. أن يدعى غير الله من الأصنام أو الأشيار أو الأحجار أو الكواكب أو الجن أو الأنبياء أو الأولياء أو غير ذلك يسألون ويسألون قضاء الحاجة شفاء المريض ردوهايب إلا غير هذا مما يفعله عباد الأمات وعباد الأصنام وغيرهم هذا هو أعظم الزنوب وهذا هو أعظم الذنوب. وهذا ضد التوحيد ضد لا اله الا الله ضد توحيد الله و سبحانه وتعالى ثم يا لهذا ما سمعتم من العقوق وهو ايذاء الوالدين وعدم الاحسان اليهما قولا او فعلا سببهما ولعنهما و بالكلام السيء من اقوى العقوب ولهذا قال عليه الصلاه و لهذا الحديث قال يقول عليه الصلاه والسلام لعن الله من لعن والدين لعن الله من لعن والديه. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة و السلام الرجل لوالديه. أكبر من اكبر الكذائي ستب الرجل لوالديه. إلى يسب الرجل تنكروا هذا. يعني مستنكروا وعقلا وفِقلا. يسب الرجل والدي أية نعم. يسب هذا الرجل، فيسب هذا، فيسب فيسب هؤلاء. يعني يسب الناس يسبون والديه. إذا سب الناس سب والديه، يسبوا والديه. فصره سابا لوالديه لأنك سبل في سب والديه إن شاء الله رح. وسمعت من الحليل كراه المشايخ النبي صل سعيد المنبر فقال آمين آمين آمين فسألوه ثابلين لهم قل فاطنة جرئ لك فقال يا محمد والآمِل الاخر منها أنه رغيم أنفه ثم رغيم أنفه ثم رغيم أنفه زين ادرك ولذ أ أحدهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنه هذا وعيد عظيم انه ادركهما ولكن لم يحكيهما اليهما ولم يقم بحقهما فلهذا لم يدخله الجنه لم يكون سببا لدخول الجنه بعقوبه الله صلى الله عليه وسلم فالعقوب لهما والايذاء لهما بالكلام او بالفعل من اقبح الكبائر كذلك قطع النفق عنهما إذا كان محتاجين وعيثين محتاجين وهو يقدر من الكبائر الشبائل لأن هذا العقوب الواحد يحتاج إليه وهو يقدر على الإنساق عليهما ثم قطع ذلك عنهما كان ذلك أيضا من اقبح العقوب والعقوب له عقوبات كهيرة سمعتم بعضها منها أن الوالد تجاب دعوته على ولده بسبب العقوب فيخصر الدنيا والآخرة نعوذ بالله قصة روايه معروفه قالت ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كان جوي عابد له صوم عابد يعتزل الناس فجاءت رؤاه جاءت امه وهو يصلي فقال يا جدي فقال يا ربي امي وصلاتي فلم يجيبها واستمر في صلاته ثم جاءت مره اخرى ثانيه فقال يا جدي فلم يجيبها فقال امي وصلاتي ثم استمر في صلاته ثم جاءت الثالثه وصلى هذه الصلاه ايضا قال لي قد جاء الجريء قال امي وصلات فقالت ان ذلك اللهم لا تمثه حتى تذيه وجوه المنساء يعني زاني لا حول ولا قوه الا بالله فودي وصدقت عليها امراه الرقي من بني اسرائيل قالت لجماعتها في جماعتها فجاءت اليه تدعوه يا سيها خلنا ننتبه اليها ركب الناس من راع من الرعاة فحملت فلما يروا عسولك من هذا الولد قالت من جواك كذبت عليه فاقينه من جواك ستقعو لا يقلنهم اهواء ولهم سيء في جواك فجاءوا إليه تريد حجة ولا برهان هذا وصل معتا وكان لو هو هو هو هذا هو من هو هو هو هو هو هو الصبي فجاء هو وضع إسباعه على بطني وقال من أبوك قال أبو فلان راعي ثم أبوك أبو فلان أبو أنت قال الله وصل في الصحيح هذا العابد لكنه عوقب بسابعك فعند ذلك استسمحه وقال نعيد إليك فما كان من ذهب قال لا بل عيدها علي من طيب ونقصود أن خطر العوق عظيم الدنيا والآخرة جميعا من حقوق, الوالدين. من حقوق الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا من حقوق, الوالدين. من حقوق الوالدين والله يا إخوة والله من رزقه الله بأب فقد رزقه بنعمة عظمى لا يشعر بها إلا من فقدها